بسم الله الرحمن الرحيم بسم الرحمن الرحيم ألف لام م تلك ايات الكتاب الحكيم ورحمة للمحسنين, ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون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 وَمِنَ سِمَ يشتَرلَهُ الحَدتِ لضَّعَن سَبل اللههِ بِغيرِ عمتَّخِذَههُذوَ وَمَّ سَ يشتَريلَهُ الحَدتِ يضد سَبيل لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكثرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وإذا تتلى عليه فبشره بعذاب, فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا والدين فيها ووعد الله حق وهو العزيز الحكيم والدين فيها ووعد الله حق وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق السماوات وهي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبست فيها من كل دابة وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هذا قلق الله فاأوني ماذا قلق الذين من دونه هذا قلق الله فاأوني ماذا قلق الذين من دونه بل الظالمون في غلال مبين بل في غلال